الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا صايد في عمد مدد الله, الله أكبر الحمد الصراط المستقيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهوا